ولا بد من يوم يظهر فيه ذلك الشبح المروع لكثير من الناس فيسارع الكثيرون إلى إخفائه خوفا من المستقبل إلا أن حقيقته وقار ورقي تلك هي الشمس التي أضاءت لتكون رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى كل عبد بالعودة والإنابة. الشيء وأضاءت،, وأضاءت وأضاءت وأضاءت وأضاءت الشمس الظلام بمفرقه الشيب انت في الصباح المشرقي لا تجزعي يا نفس من هذا الذي كالفجر يبزغ بعد ليل مغدقي فالعمر يبدأ حين يكتمل الفتى عقلا وجسما أو يزان بمنطقي والشيب غستان الوقار ورمزه فيه القلوب على القصون كدرق فيه المشاعر والعواطف والصبا فيه الشباب مغلف في رونقي يا ربة الحسن البهي ترافقي لا تعذلي هذا الفؤاد وأشفقي لا تظلمي بالشيء بقلب معذب يخفيه في كل الوقار المخفقي ماذا هذا القلب ينبض بالهواء طالما تجري الدماء وتلتقي له لتعفف والترفع والغدى لرأيت منه هوى الشباب المغرق لكن ما يا بضاعة خاسر ما لم يهذبها الحليم المتقي نبكي على ساعات لهو ضائع والعمر يبحر في السراب بزورق هي ساعتان فساعة تمشي بنا نحو الغروب وساعة للمشرق تطويبنا الأيام رحلة عابر يسعى حثيثا للمنون المحتقي بالأمس كانت للطفولة ساحة واليوم ما يسرع في الشباب ويا اشتقي وقد لنا عند الكهولة موعد هي خاتم مدر بالقصير المطبق يا راكبا بحر الظنون مسافرا بسفينة الخضر التي لم تغرق الله أنقذها وألهم أهلها ألا يخاف من من وكليم وكليم وكليم ربك خائف مت متسائل, متسائل أيموت من فيها بفعل أخرقي ويخاف رغم المعجزات بعلمه والخضر أهدأ من مناجات التقي ويقول لا تفزع فعلمك ناقص حتى ترى أين السعيد من الشقي الله أنقذها وأغرق غيرها كي تستبين بها العقول وترتقي فانظر لنفسك هل تراك مغيرنا موسى ربي في الأنام بمنطقي كل له فضل وكل سابق وقضى بهن الرزق والعمر البقيل والذي سمك السماوات العلى ولربما بعض الفضائل لم تقي ولربما تأتي ليوم مظلم ولربما تأتي لليل مشرق ولربما السفهاء تجتاح الذرى ولربما أهل العلا لم تلحق وذوي وذوي وذوي جهود رزقهم في جذبه وذوي خمول رزقهم غيث النقي هذا هو المكتوب من رب الورا لا فضل فيه لغير ثوب المتقي انظر لنفسك كرتين وقل لها إن الفضائل لا تناول بمنطقه وأضاءت الشمس الظلام بمفرقي